يا علي علي علي علي مولاي يا انت مولاي تلت دائمة تسرب ادماي يا علي حم الحمة فرحتك هاي عشفاه الباسمة هذا عيد بدم وريدي خطت ايدي يا هلب حدر ساقي الكاثر ساقي يا هلب حدر Ali Ali Ali Ali Mawlaya ya Ali Ali Ali Ali Ali Mawlaya ya Ali ya Hadra ya Hadra ya Hadra Ali Ali Falfal Ana dal dal dal dal wa intana تزهي باسماي قمر يا فارس مضر وانت رجواي بالشدايد وتحضر انت ضخري بدمي تسري وهذا عمري بدربك تنثار فدوى يا حيدار فدوى يا حيدار دربك تنثار علي علي علي علي مولايا يا علي علي علي علي علي مولايا يا علي, يا, علي يا, حزار يا حزار يا حزار يا حزار علي علي ليلا تفراح تضحك بوجه البضح والعطر فاح من عبير المرتضح المنافق نرفضه احنا شيعة هاي بيع نظل نطيعه لا ما نتخيّر والعشق يكبّر والعشق يكبّر لا ما نتغيّر علي علي علي علي, علي مولايا يا علي علي علي علي مولايا يا علي يا اشجع الناس لا منازح يدرا درع قرطاس سيف يكتب مبخره دم الارجاس والجامع محبره بالملاحم سيف حاسم شفراس ملحمه خبار للمجد ماظهر المجد ماظهر ملحمه خبار علي علي علي علي, علي مولايا يا علي, علي علي علي علي مولايا يا علي يا حيدر من ضوءه ولا حب ابو حسين بالدرر ما بدلك بالعهديان عهد متواصل اله ضرب ضرب حرب حرب دار قلبي والقلب عام نار بالويلتنوار بالويلتنوار والقلب عام Ali Ali Ali Ali Moulaya ya حبك دواء يا علي وذكراك شفاء مالك الرأي والعقل والعاطفه ومثلي مولاي هل حناجر حاتفه امنياتي من حياهي لحد ما ما تساعد بالماح تار انت على المعبر انت على المعبر تساعد بالماح علي علي علي, علي, علي علي للشاعر هيثم سعود الكربلائي